النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا شيء عظيم جدا إن المفروض إن حضرتك تقدر الشخص لكن لا تقبل الخطأ هنتناقش في الخطأ بس أنا بقبلك أنا بحبك حاجتين محتاجكم أي إنسان علشان هتغير يا إخواني الحاجة الأولانين هي الحب والشيء الثاني هو التقدير نتعلم اللغة الحوار إن أنا أقبلك كشخص لكن أنا نفذ تصرفك مهم جدا في الحوار إن احنا نبحث عن القواسم المشتركة ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلى الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون مهم جدا أن نحن نبص للموضوع بصورة كاملة متكملة حوار الراقي يبقى احنا الاثنين في مستوى واحد الوجه في الوجه القرآن الكريم اختار لغة الحوار لتكون هي اللغة الانسانيه الراقيه التي يجب ان يتعايش عليها البشر